آدا <تصفيق> بلح يا دار الأقدام أنا قاطم معيك سيد البرية واجهيك إيش ريايش عصاب دارهم ودار الأقدام حرم الضيابة وانا بابي الهاد بابي وصبحي حجابي حجابة من من عظمي وقالوا لي ايدي هبسوي عيناي ثاني دمعتي والدمع عسل واي يا شراح يا تروي الافطار لا لا تك ليش يا دار اللي احنا يا دار اللي احنا حرم عانفنا شيطين عاثرنا في هاي حياتا آه يا زمان آه انا قايم وامي من لجينا وتركني ثاني هدار اشتغيت تحت الارافك يا ليلي يا ليل ونهار طال بي يطاول اعادي وجعرض قلب نار وما نشف رجل مدامع من دمع الندامه على الحا يجار لي من خلق لي النوح كان هذا النوح تجرى عليه الله خاف يا صابو عالمي لا لا نشته س آ يا داري لهزان انا فاخنا صابر بنيلي داويه نان وفك انت صبته علي المصايب يا جذر يذفور تفات جرحي جاه وسلي بقى واللي عبي طوفي الزمان ضربت شمس سعاده الزمن بيقلده ده انت من جاره صعب ولي جده في حياتي ضاع كشرا وتاه في ليل أحلامي لا لا تنشدني سهر يا دار الأحزان عام فاض اگا له حزان آنه بافنه شي افين له آه هر له بافنه ميرسن دي هاي ساتا لا نه شنه سا ياتا السمد يبلوع في مني بيجنود دارك اتمور صقر على عان صحك يا زان واني كريم على بسا عندي انت ضال ليلي فين الاجي للهادي حنيات وين ماد معها مل یا دار الاحضان امنا فطر یا دار الاحضان امنا فطر يا اهل سجيل البري اصحبي تحمل حما يا يا حمل حدر من كل كثير سَيَال كانا فاه الله عليك ضنين يا دار شجار وعين واضح عمال جا لالات مشني ستار يا دار اللي احنا خان فان راداك يا سعد ري برجلا طه هو مرفته ونفس الفبا ب غمت ما دي وعمر صارت شئيه أدرك مين عديك عالم تحضرت من نيات دخلوا منزلي كتف شوفي ته دې نه دار له حزان حزان انا فا یا دار له انا فا مر شي لا يا مايت عمرها فاطمة ماتت تسيبت وتلي اسرارني صدرها والصياف الليل والسماء على شاهد انتارها يا هاري وديانها وعلى العدى يا دار ما تطفر فالجو لا اشراح بل ليلنا احترت تخطي الاسرار لا ياتنيش دي الاشرار يا دار الاحزان انا فاطمة لا دار الاحزان يا دار الاحزان شطفيني ميران